يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، دالكم الله ربكم فعبدوه أ فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعده الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة.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 لننظر كيف تعملون وإذا تتل عليهم آياتنا بجناة قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل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 حتى إذا كُنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هارِح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان.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 يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متى على الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ الْنَّاسُ وَالْأَنْعَامُ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 الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خاردون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة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 من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فأن تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق.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 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوا كفقل عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء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 ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى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 وما تكونوا في شأنه وما تتلوا منه من قرآنه ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفِضون فيه وما يعزب عَرْبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.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 فانظر كيف كان عنقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعار في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا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 وآر قومكما بمصر بيوتوا واجعلوا بيوتكم قبلا واجعلوا بيوتكم قبلت واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين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 حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آ